قال ربنا جل وعلا إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ه لكن ا ل أ م ة م ت ف ق ة على أ ن مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم عند ربه أ ع ل ى فهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في أ ع ل ى مقامات ا ل إ ل ط ا ف من ربه جل وعلا ولطف الله جل وعلا بنبينا صلى الله عليه وسلم لطف ظاهر يدل عليه ا ل ق ر آ ن تدل عليه ا ل س ن ة يدركه كل من ت أ م ل أ ي ا م ه وحياته وهدوه ورواحه صلوات الله وسلامه عليه إ ذ اخذ الله جل وعلا الميثاق على النبيين من قبل أ ن يبعثه ثم اختصه الله جل وعلا ب أ ن المساجد أ ح ب البقاع إ ل ى الله والثلاثه ذو الفضل منها المسجد الحرام اختار الله بلدته مولدا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي اختار الله جل وعلا بلدته ليموت ويقبر فيها صلوات الله وسلامه عليه والمسجد ا ل أ ق ص ى اختاره الله جل وعلا ل أ ن يتقدم بالنبيين فيكون هو السيد و ا ل إ م ا م عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام